جَهَنَّمَ مَكَانَةٌ مِرْصَادًا إِنَّ جَهَنَّمَ مَكَانَةٌ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أُنَفَاقًا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 يكن صفا لا يتكلمون لا يتكلمون الا من ادن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا